لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا تستمطر الذل إصغاء وإذ عانا لله لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا بل سعير حرب في كتائبنا ترغي وتزبد اعصارا وبركانا واليوم القا جواد المجد راكبه وخره مؤتنق الاحداق فرحانا قواد المجد راكبه واخره مقتنقا فرحنا اليوم زف الى الحوراء وبات في خدر المكنو سريانا وغنت الحور إهنأ بعيشك محبورا وجدلانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس سريانا وغنت الحور لحن الحب مطلبة إهنأ بعيشك محبورا وجدلانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتنقا يبيد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا فاربه بدرعك لا تحزن على قد حطت في جنبات العدن مرساهُ فالدمع ليس على الأبطال نُسفده ولا على من سرت للمجد رجلاه رب بدمعك لا تحزن على سفر قد حطت في جنبات العدن مرساهُ فالدمع ليس على الأبطال نُسفده ولا على من سرت للمجد رجلاه ولا على من من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهثا خلف دنياه ولا على من علت في الزحف صيحته